اينك في معروف فبايعهم والاستوفر لهم الله ان الله ورث الرحيم آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أجه الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Allah yüpüb olanları yuqatilir fi sabilihi cefan kânne bunyan marcus. Ve izgal Musa diyor ki onun kâmi, ya kâmi, lma tezunni ve kât âlemun anni Rasulullah فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ